صباح الخير يا أليكس كيف حالك؟ صباح النور يا جولي انا بخير وانت أنا بخير ولكن سيارتي تعطلت يبدو أن هناك عطل في المحرك أنا آسف لسماع ذلك هل أنت في مكان آمن؟ نعم هل يمكن أن تأتي لتوصيلي؟ عندي موعد هام ولا أريد أن يفوتني بالطبع حتى هذا الموعد بعد 45 دقيقة من الآن هل طلبت المساعدة؟ نعم طلبت الميكانيكي وأتوقع أن يكون هنا بعد 10 دقائق لسحب السيارة إلى ورشته حسنا ساتي إليك في الحال أين أنت بالتحديد؟ أنا في يتعطل يبدو خطأ محرك آمن مكان مهم هام موعد الميكانيكي يجر ورشة تماما بالتحديد